كَلَّا لِكُلِّ مَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَا مَسَّنَا مِنَ اللُّغُوبِ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِمَّا كَانُوا قَرِيبَ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ الْحَقَّ إِذَا لَكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ اننا نحنون حي ونميتون الى يوم النصير يا اومته شق كُلُّ الْأَرْضِ عَنْ غَمّسَاهَا ذَلِكَ حَشْرُنَا عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَّامٍ بَأْوُ فَزَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ غَارِيَاتِ الذَّرْوِ فَالْحَامِلَاتِ وَقِرَاء فَـلْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا انما ما توعدون صادق وان الذي